باب الجمعة وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على واد من بره فينتئين أقوام عن ودعهم الجمعات أو يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم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 وعن سأل ابن ساب رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة واتفقنا عليه ولا واللقظ مسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما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 رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني واللغض له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حات من إرساله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا وقد كذا بخرج أم مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرت عيناه إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كان لهم منذر جيش يقول يقول صبّحكم ومساكم ويقول أما أباد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدات ضلاله رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على ألا يذر ذلك وقد على صوته وفي رواية له يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار وعن أمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إلة من رواه مسلم وعن وعن أم هشام بانتحارثة رضي الله عنها قالت ما أخذ ثقاط والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار والذي يقول له أنست ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد اللاباس وهو يفسر حديث أبي ريرت رضي الله عنه الصحيحين مرفوع إذا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليتا قال لا قال فقم فصلي ركعتين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبب اسم ربك لا على ولا تك حديث العاصية وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شأن يصلي فليصل طواف الخمسة إلا الترمذي وصحح ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم وتخرج فإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج طوال مسلم ونبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتل جمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يبرو الإمام من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففضل ثلاثة أيام رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فقال في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله يسل الله عز وجل شيئا إلا عطوية وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فقال في ساعة الله يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسل الله عز وجل شيئا إلا عطوية وأشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة حبيبة وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قطني وأنه من قول أبي بردة وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنساء أنها ما بين صلاة العصر الأغروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولنا من ليثوا في شرح البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنة أن في كل أربعين فصائد جمع رواه الدار فطني بإسناد ضيب وعن سامرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار بإسناد لين وعن جابر بن سامرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس فواهو أبو داود واصله في مسلم فعن طارق ابن شهاب رضي الله عنه ولن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا ربع أملوك ومرأة وصبي ومريض رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمدي بإسناد ضايف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكعا على عصاه قوسا رواه أبو داودا